امين اسم ربك الاعلى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 آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة